إن الحديث عن الجنة محبب إلى النفوس المؤمنة الجنة تلك الأمنية الغالية التي سعى إليها المؤمنون على مر العصور الجنة كانت في قلوب السلف الصالح شعلة تحركهم لضرب أعلى أمثلة العبادة والتضحية والفداء الجنة تلك الغالية الكريمة التي ترنو إليها العيون الحالمة وتهفو إليها النفوس المؤمنة أيها الأحبة وصف الجنة هذه الحلقات ليست هروبا من الواقع إلى الخيال ولا فرارا من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ولا محاولة لإحداث غيبوبة تأخذك بعيدا عن دنياك بل الحديث عن وصف الجنة هو حل لمشاكل الدنيا بطريقة الآخرة الحديث عن وصف الجنة هو طريق لاصلاح الحياة الحاضرة نريد الحديث عن وصف الجنة لننطلق إلى عمارة الأرض التي أمرك الله تعالى بعمارتها طمعا في الثواب الأعلى والأجر الأغلى فعلى العاقل أن يقتنص أي فرصة فيها لتوصله إلى الجنة فيدخلها.